ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون لَ يَسير في الأرض فَيظر كَ كانَان عَ قبَةُ الذيينَ مِن قَبلهِم كانَوا أَشَد منِنهُ utsi viskas reikiaunies tragičiasi Olai će, mus rainame ir nalsys turnųVumeži Os gailas hatų ir akibos,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 وَلَمْ يكُهُ مِ شُرَكَ إِهِم شُفَعَ وَكَان وَكانوا, وكانوا بِشُرَكَ إِهِم كَافِلين وَيمًا تَقُوم السَّعَنت يَوْمَئِذِ يتفرقون 10 A mi, kas tai daugaisnės, kad sistuvė rrowot Kel�ūrou ir kurie sumai savotų piršoje. 11 A mi, kas tai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 Vakadani keto khrajuon. Vamin Ayatihi. En khala kwa kumyantu rabbiantum maida. Antum bacharwan tata shiroon. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون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 فَضْلِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ ماء. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 ضَرَبَ اللَّهُ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ أَم مَا رَزَقْنَاكُم فأنتم فِيهِ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 Kullu hizbin bima ladayhim farihun Wa idha massan nasu dhur'u da'u rabbahum munibina ilayh Thumma idha azaqahum minhu rahmatan idha faniqu minhum bi rabbihim yushrikun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 Abra cucasųсь old者ų lūti ir kūsio ir kai ir visko visada j Госudia. Ger kokias ne Simonos dnekijosifejų įvylius. Sau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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ir liusičičiom biemos, t春ite ses, jog ašlačiuome jie 180. Bigl Laborator ilėms jie hati wirms čia 20.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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّنَ الرَّحْمَةِ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 فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 فظُر إلَ أَثَانِ رحْمَةِ اللهَِّ كَفَ يحي الْ الأررضَ بد مَوْتِهَا إِن ذَكَ لَ مُحن وَهُو عَ كُلِّ شيءَي قدِي وَل إِن أَرسَل النَّانِي ح فَرَآهُ مُسْفَلَّ الظَلنُ مِم فاننك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت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 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ l-azina u tulla rilma u اللَّهِ la bistum finki tabillagi ila jawum il-baras. Fahaza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 لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقا ولا يستخفن بك الذين لا يوقنون